119. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 110. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله 121. والله غني حميد 122. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 123. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 125. بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا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 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 122. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم عَلَى على رسولنا البلاغ المبين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 112. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 111. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم 112. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم